هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل كمثل الحمار يحمل أشفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين أولياء الحق الذين ندعو إن زعمتم أنكم أولياء الله أم إن زعمتم أنكم أولياء الله من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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا اعدوا انفسكم واعدوا قومكم لالصلاة من يوم الجمعة فصلو اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصوا الى ذكر الله ودروا البين بَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبِتَرُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وابتغوا من فضل الله وادكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فاضوا إليها وتركوا إن فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين